111. قل أعوذ برب الناس 112. ملك الناس 113. إله الناس 114. من شر الوسواس الخناس 115. الذي يوسوس في صدور الناس 116. من الجنة والناس